والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ أحمد نعينع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى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 لليسرا فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنب هالأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيه قد أفلح من تذكى وذكرثن ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى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 ليس لهم قعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع قدوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية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 فعذبهُ الله لاذاَابَ الْكبرَر إِ إلَن إابَهُم ثمَُّ إِ عَن حسَابهُم بِسمِ الله ي الرحمان الرَّحيم وَالفَجر وَال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 وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما وَمَا ما العقبة فاتك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام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 وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طُحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وقد خاب من دساها كذب الثمود بطبواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَذَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُوا قُبَاهَا بسم الله الرحمن الرحيم وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى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 والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة غير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى